شفكة مزامير آل تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنبر, الله أنبر الحمد لله رب العالمين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 کو ن زم ن ادھر و جم شی نیے چور و وَنَحْنُ آ کر گو لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين وأما بين الظالمين فنزل من حميم وتصليت جحيم ان هذا له حق يقين فسبح باسم رب بك العظيم